مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم. قريبا قريبا ترون العجيبة صراعا رهيبا وسوف ترى بعقل ديارك تكون المعارك لأجل دمارك حسام الصراع قريبا قريبا ترون العجيبة صراعا رهيبا وسوف ترى بعقل ديارك. تكون المعالك لاجل دمالك حسام برا مشينا بسمر لجز ونحر بسكين ثأر سمت منحر بأشباح ليل وفتيان هول وتفجير ويل لكي يدحر مشينا بسمر لجز ونحر بسكين ثأر سمت حرا باشباح ليل وفتيان هول وتفجير ويل لكي يدحر بدأتم قتالي بحلف الضلال فذوقوا وبالي إذا أسجر طويلا ستبقى بحربي ستشقى بماذا ستلقى فتنكبرا بدأت القتالي بحلف الضلالي فذوقوا وبالي إذا أسجرى طويلا ستبقى بحربي ستشقى بماذا ستلقى فتنكبرا إذا الخيل جالت وشالت وصالات لهذا استحالت لظن مسعرا تلظى الرصاص وجاء القصاص فأين المناص شرار الوراء إذا الخيل جالت وشالت وصالات لهذا استحالت لظى المسعر تلظى الرصاص وجاء القصاص فأين المناص شرار الوراء إليكم سنأتي بذبحن وموتي بخوف وصمت نشق العراء فشلتم جهارا فذوقوا الخساره وعودوا فرارا بليل السرى إليكم سنأتي بذبح وموت بخوف وصمت نشق العرار فشلتم جهارا فذوق الخسارة وعود فرارا بنيل السراء إذا الكفر ما جاء وأغى وهجى ملأنا الفجاجة دما أحمرا بسمر الحرابي بضرب رقابه لجمع الكذاب إذا عسكر إذا الكفر ما جاء وأغى وهجى ملأنا الفجاجة دما أحمرا بسمر الحرابي بضرب رقابه <تكلمًا> لجمع الكلاب اذا عسكرتيناتين بعزم مضينا بجد سعينا لشم الذرى نخوض الحتوف نرص الصفوف نموت وقوفا كاسد الشراء تينا بعزم مضينا بجد سعينا لشم الذرى نخوض الحتوف نرص الصفوف نموت